أبنائي الأعزاء أصعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم اليوم الأحد السابع من مارس العام 2021 والمحاضرة الخامسة من الـ Condensing Course Cardiovascular System وهي تختص بالنورمال ECG الأولي أريد أن أقول لكم أن كل مرض في جزء من القلب نشاهده في ليد معين. اللي هو الليد اللي عنده الالكتروض في المنطقة اللي احنا عاوزين نشخص فيها البرد. ودي نقطة مهمة انا عاوز بس نتطفق عليها الاول عشان قاطر ده في عندنا اربع اسئلة مهمة هنا جدا. فاحنا لو عاوزين نشوف الفرونت او الرايد فنتريكل فأحسن حاجة نشوفها فيها وهي V1 و V2 من البريكوردال شاستلي ده سؤال سؤال الثاني في الامس كيو طب لو عاوزين نتفرج على السيبطة يبقى V3 و V4 طب لو عاوزين نتفرج على اللاترى الليفت بارتوف ده هارت هيبقى V5 و V6 والAVL طبعا لأن V5 و V6 لو كنتوا فاكرين كان موجودين في الانتيرو أجزيلري والميد أجزيلري على الليفت سايد إنما أهم سؤال هو السؤال الرابع بقى. لو عايزين نتفرج على الإنفيرو أوف دهارت ده يبقى لازم نجيب ليدز البوست الإلكتروت بتاعهم موجود تحت اللي هم أمين بقى ده أهم سؤال ليد 2 ليد 3 دول من ضمن الليم بليد ستاندر ليم بليد والإي في أف لأن البوست الإلكتروت تحت يبقى دول أربع سئلة نتعرفين كويس قوي. قبل أن نبتدي فيه مرضين أستخدموا بالك احنا نتكلم عليهم كويس قوي اللي هو الإسكيميا والإنفاركشن إسكيميا هي ضيق في الشرايين التاجية في الكروني باسلس فتؤدي لنقص الدم وتؤدي إلى أنجانا بيكتوريس اللي هو زبحة صدرية أما لو الإنفاركشن بيحصل انسداد تام في أحد الشرايين التاجية بوصلة كلوت على أثرسكيلورتيك يعني بارت لتسد خالص يبقى الحتة التي يغزيها هذا الشرام من القلب سوف نسمي هذا انفاركشن لأن انفاركشن هو الـ death of part of tissue لماذا أنا أهتم بمراضين دول بواجههم بخاصة؟ لأن يعني واحد من الناس الذين يتوفهم الله في عالمنا هذا يتوفي بسبب أمراض متعلقة بالقلب والشرايين وأشهرهم طبعاً اللي هما المايكارديا الإسكيميا نقص الدم اللي رايح لعضرة القلب اللي بيدي زبحة صدرية لو اتقفل خالص الفيسل ما بقاش مجرد نقص ان عدم الدم المنطقة معاناة في القلب بيحصل ان حتها بتموت و بنسمي ده infarction. طيب نبتدي بالنورمال إي سي جي احسن طريقة لدراسة النورمال إي سي جي ان احنا بندرسها على النحو القادي بنحب نتكلم عليها في ويفز اللي هم باللون الاسود عندنا 4 ويفز بي كيو ار اس كومبلكس ما تقولهاش ويف لان دول ثلاثه ويفز وبعد. وبعدين تي ويف يو ويف يبقى عندي 4 ويفز طب المسافات ما بينهم باللون الاحمر بنسميها سيجمنتس هندرس تو سيجمنتس اللي هم ال بي ار سيجمنت تي سيجمنت طب لو خد ويف مع سيجمينت يعني لون اسود مع لون احمر ويف مع سيجمينت نسمي ده وهندرس PR انتربال وهندرس تو انتربال uh اللي هما ال P R انتربال و ال Q T انتربال يبقى عندي فور ويفز تو سيجمينت تو انتربال ما عشقت مستعشق النظام يبقى نقسم الديسكشن لثلاث اجزاء نبتدي بال ويفز ويبقى فور ويفز ويبقى بناتي عاوزين نبقى ناس فاهمين احنا قلنا احنا اساسا على الفهم فالوضع كالاتي ان احنا كنا قلنا ان الهارت بيتكون من تو سينسيتيا يعني من مدمجين خلويين اتريال سينسيتيا اند فينتريكولار سينسيتيا طيب كل سينسيتيا الكهربا بتاعته بتنقسم الى جزئين تو الكتريكال اكتيفيتيز دي بولارايزيشن اند دي بولارايزيشن يبقى تو سينسيتيا ايتش سينسيتيا عنده دي بولارايزيشن اند دي بولارايزيشن يبقى تتوقع ان يبقى في كام ويف اربعه تعال حصل بالفعل كهربا بتبتدي من الاس اينود هنا فأول حاجه بتحصل لها كهربا اللي هو اتريال دي بولارايزيشن وده بيتسجل في صوره حاجة اسمها P-Wave يبقى P-Wave represents the atrial depolarization بعد ما خلص the atrial كان لابد أن يحدث شيئان في أن واحد إن الاتريا نعمل لها repolarization اللي بنسميها TP وفي نفس الوقت نعمل لل ventricle اللي هو بنسميها QRS complex ونتعرف ليه هو complex إنه theta waves لأن ال عنده ثلاثة فيكتور تفكر معايا الاي سي جي جلفنومتر يقدر يسجل حدثا واحدا في ان واحد فطبعا هيسجل الفنتيك اللي هو الاقوى اللي هو الكيو ار اس كومبلكس النظر مش هيسجل الايتر ريبولارايزيشن اللي هو التي بي يبقى ليه الايتر ريبولارايزيشن ما تتسجلش لانه ماسكت باي ذا كيو ار بعد كده هيحصل فينتريكولار دي هيسجل حاجة اسمها التي ويف وفي كثير من الناس بيتسجل ويف ربعة هنتكلم عليها اللي هي اليو ويف وبالتالي يبقى عندنا فور ويفز واحدة منهم عبارة عن كومبليكس بي ويف كيو ار اس كومبليكس نمرة اثنين تي ويف نمرة ثلاثة يو ويف نمرة ربعة ومرة اخرى عشان نمشي بنظام هحطهم في تيبل 4 في شكل جدول. يبقى نضع الـ table لـ normal ECG. هنتكلم عن الـ waves. هنقارن الـ P بالـ QRS بالـ T بالـ T عشان نبقى ناس منظمين هنقارنهم في ستة نقاط عشان يبقى عندك منتا لستة هيئزيني تبقى معايا. أقول ثلاثة عليهم معظم نمرة برغم بساطته أنه هنقول كل ويف represents A. والإننا نسجل الـ voltage versus الـ فلازم نتكلم على الـ voltage وعلى الـ duration بتاع كل ويف، طول الثلاث نقط المهمين ولا نعملهم لهم منهم الأحمر ثم ثلاث نقاط أقل أهمية عليهم 20% من نمرة فقط اللي هما الـ shape شكله كل ويف، الـ direction، هل هي post or negative والـ clinical importance هي مهمة جداً لها تميز الأوائل ونحن ندرس لماذا الـ ECG علشان الـ clinical importance فنبدأ بالـ P-Wave فالـ P-Wave represents Atrial Depolarization وغلطة مشهورة طالب يقول بتمثل Atrial Cystol غلط يا بابا السيستول ودياستول دول ميكانيكال تشينجز في حين احنا بنسجل إلكترو الكارديوغرام الكهرباء يبقى إغلاط يعني خلي فيه غباوة بس لا يريد أن عبط اختار ما بين الـ Depolarization و ده الاختيارين ما تقول السيستول ودياستول خالص في الالكتروكارديوجرام يبقى الـ P-Wave represents atrial depolarization طب الـ q r وتقولها صح الأولى يقولها complex لأنهم 3 ويف لأنه فيه 3 فيكتور ما يقولوش Q-R-S ويف يقولوا complex بتمثل ventricular depolarization أما الـ T-Wave بتمثل ventricular rep repolarization طب بعد كده في بعض الناس بنقدر نسجل الـ U-Wave ان الحروف وراء بعض P-Q-R-S-T-U وقلنا في المحاضرة الأولى اختارهم ليه بيز على دي كارد اليويف بتتسجل في بعض الناس الحقيقة مش معروف ايه سببها بالزبط في ناس بتقول ان سببها repolarization of papillary muscle فيه ناس تانية بتقول سببها delayed repolarization of perkinji system المهم النقطة المهمة ان اليويف بتمثل repolarization ايه اتقول depolarization واسهلها لك نحن خلصنا الـ من زمان بتاع الـ Atra الـ P و بتاع الـ Vintic اللي هو الـ URS وبدأنا الـ Repolarization الـ T-Wave إلا هيرجعنا تاني الـ Deep Polarization إغلط بس بذكاء الـ U-Wave Repolarization فيه الكثير من الأمور يأمّا للـ Papillary Muscle يأمّا delayed Repolarization of Perkinji System نحن نأخذ الـ D Durational Voltage لك بطريقة سهلة الـ p حوالي او أقل من 80 ميلي ساكنز يعني مربعين صغارين الـ QRS 80 ميلي ساكنز واحد طالب يسألني هو إزاي الفنتريكل الكبير خد الـ Depolarization بتاعه نفسه مدة الإترة الصغير دوله 80 وديه 80 قلناها لأنه في الفنتريكل بنمشي على البركنجي سيستم اللي هو بيمشي الكهرباء بسرعة جدا تصل إلى 4 متر ساكنز وعندي دليل آخر الأسكياء الدليل الـ Depolarization في الفنتريكل ماشي تسرعة يبقى النيدل بتاعه الجلفانومتر المؤشر بيتحرك على الورقه اللي بتتحرك تحته فعشان كده بيتحرك بسرعه يرسم سبايك شايف شكل كيو ار اس زي الشوكه بينما الديبولارزيشن بتاع الايترا بطيء فعشان كده بيرسم زي منحنى كيرف كده كيرف بالشكل ده اما الريبولايزيشن بتاع الفينت اللي هو التي ما بيستخدمش البركنجي يبقى مش هيبقى سريع يبقى بطيء يبقى عشان كده بياخد مده طويله اللي هو 180 مللي سكند واحد يقول لي نحفظها ازاي اظن سهله قوي الـ 80, الـ 80, الـ 80, 80, طب نيجي بقى لل فولتج في الليم بيتس بقولها برده بطريقه سهلة جدا البي ربع مللي يعني 0.25 ميلي فولت أما الت ضع في البي خد بالك يبقى نص الـ R الـ QRS ضع في يبقى واحد يبقى ربع نص واحد يبقى سهلة في الـ ال duration سهلة 80-60 في الـ ال voltage الـ P ربع نص الت والـ نص الـ R ال نص الت والـ نص الـ R هنا ربع نص واحد ميلي فولت أما التي إذا الـ U إذا, إذا تسجلت فبتبقى غالباً بتتسجل في V2 و V3 وعمرها ما تتسجل في حصل ضربهم اللي هو V6 يبقى بتتسجل غالباً في V2 و V3 وما تتسجلش في V6 ولازم تبقى أقل من ربع الـ T لو أكتر من ربع الـ T تبقى كبيرة نسميها prominent U wave يبقى خلصنا الثلاث نقاط الأساسية بس فاضل نقطه عاوز اقول في التشيس ليدز بقى لما تحط البريكورديال ليدز على اورت دايركتلي ال كيو ار اس ما تبقاش 1 ملي فولت تبقى قوية جدا تبقى 3 ل 4 ملي فولت نيجي للثلاث نقاط اللي هم الاقل اهميه والاصعب شويه فدلوقتي عندنا الشيب البي ويف البي ويف الكهرباء بتبتدي من اس انود اول واحد بيتكهرب اللي هو الرايت اتريا right لان الاس انود في الرايت اتريا right سيوم بالليفت إيترام عشان كده النص الأولاني بتاع البي ويف بيبقى سببه الريفت إيترام right والنص التاني بيبقى سببه الليفت إيترام ايه أهميتها دي؟ ان أمراض الريفت إيترام right بتتشخص في النص الأولاني من البي لأنه هو الكهرب الأول وأمراض الليفت إيترام في النص الثاني. طب نيجي الـ احنا موضبين الإلكتروتز بحيث نستقبل الـ على الـ postelektrode عشان كده البي بتطلع upright most leads بس في ليد واحد عندنا حتى من اسمه احنا حاطين البوزيتيف الكترود مش على الليفت على الرايت واحنا عارفين الكهرباء في العموم بتتجه للليفت ففي ال AVR في ال AVR ال R يعني رايت right هنا بيبقى البوزيتيف الكترود على الرايت والكهرباء رايحه رايحه للليفت فعشان كده البي بتبقى انفيرتد طيب نيجي للكلينيكال امبورتنس في اربعه كلينيكال امبورتنس لو ان الاتريا حصل بأشهر مرض اللي هو بنسميه اتريال فايبريليشن يعني الاتريا ما بينقبضش انما بيفي بيفيبريليات كده فطبعا مش هنلاقي في بي ويفز بدل هنلاقي زي اسنان المنشار كده اللي هو الصوت تيف زي اسنان المنشار مفيش بي ويف يسموه حتى اف ويفز فايبريليشن ويفز و هنتكلم عليه اكتر في المحاضرة بتاعت الكرينكال امبورتنس اما لو الاتري بيشتغل بسرعة بس بانتظام يسموها اتري الفلتر يعني رفرفة يبقى فايبراليشن سريع جدا بس كل فايبر لوحدها فلتر سريع جدا بس بيشتغل مع بعض طيب نفرقهم ازاي من بعض في الحالتين بتلاقي فيش P ويفز يا اما فيه F ويفز اللي هي الفايبراليشن ويفز يا اما موجود سمول بيز وعلى فكرة صعب التفريق ما بينهم اقولك الطريقة ازاي الفينتريكل في حاله الفايبريليشن بيبقى الاتريا مش منتظم والفينتريكل كمان مش منتظم يعني لا ده منتظم ولا ده منتظم لا ده منتظم ولا ده منتظم فما تبص للكيو ار اس غير منتظمه انما في الفلاتر كله منتظم حتى قلنا اللي هي 3 تو فبص السمول بي لكن الكيو ار اللي هو الشغل بتاع الفينتريكل منتظم ثالث حاجة في الكلينيكال امبورتنس بنلاقيها في الـ, الـ, الـ P-Wave إن الـ P-Wave بتمثل الـ Atrial Depolarization يبقى إمتى الـ Atrial Depolarization ناخد وقت طويل لو إن الـ حصل فيه Enlarging حصل Atrial Enlarging هل تغير معلش؟ لو حصل Atrial Enlarging نلاقي في الحالة دي الـ, الـ P-Wave بقت Longer Enduration طيب أما خب بالك. اذا إز بدانا من الاس انود الكهرباء بتنزل من لكن لو بدانا من الاي في نود يبقى الكهرباء تطلع لفوق يبقى in في اذر ليدز فايف ان اذر ليدز في غير الاي في ار يبقى مش نازله من الاس انما طالعه للاس انود يبقى في الاي في نود يبقى العيان او عنده اك ده ال-P-Wave ننتقل لل-QRS ال بالنسبة لل-QRS عاودين الأول نقول ال-Shape بتاعها ال-Shape بتاع ال-QRS بصوا معايا هنا أولا عاودين نتطفق إن ال بتاع ال-R لازم يبقى الفوق لأن تعريف ال-R بنقول ال-R هي The First Positive Wave in QRS Complex يعني حتى في الاي في احنا فاهمين انها بتبقى الرسمه بتاعه كيو ار هي مقلوبه بس احنا اتفقنا مع بعض ان اول ويف طالعه لفوق هنسميها ار يبقى ما فيش لطالب ذكي حاجه اسمها ار مقلوبه Inverted. احنا فاهمين انها في الاي في ار الكيو ار بيبقى مقلوب آه. بس احنا غيرنا التسميه اللي طالع لفوق اول بوزيتيف ويف هنسميها الار ويف دي مهمه جدا يبقى في الكيو ار اس الفيرست في الكيو ار اس الفيرست بنسميها الار فيه 2 بوزيتيف لفوق اول واحده هي نسميها الار طيب شكل الكيو في ال في الدفرنت تشست لي من في 1 لفي 6 نفكر مع بعض v 1 ناحيه الرايت -Right وفي 6 ناحيه الليفت واحنا قلنا اهم فيكتور في الفنت كيلو هو بتاع الار رايح تو ذا ليفت يبقى اذا هيتسجل بوزيتيف بقوه ناحية V5 و 6 وهو ده R بينما R بتبعد عن V وقلنا يبقى يبقى هتتسجل لتحت بس مش هنسميها R بقى لان احنا قلنا لازم R هنسميها عدم هنس... نزل لتحت هنسميها S يبقى هتتسجل نيجاتيف وبقوة هنسميها S في V1 و V2 يبقى من اتجاع R رايحة V5 وv 6 فتتسجل لفوق عالية وبتبعد عن V1 و V تحت و V2 فتتسجل لتحت قوية ونسميها S يبقى تعالي نشوف الشكل العام بقى يبقى ال... من... لو بصنا من V1 ل 6 على QRS Complex هنلاقي ال بتصغر وال R بتكبر وأنا حفزتها لأجيال بطريقة جميلة جدا فبقول إيه بقى كل شيء يبدأ صغيرا ثم يكبر دي مقولة في الحقيقة إلا, إلا الحزن يبدأ كبيرا ثم يصغر، افتكرها ما حيات، يبقى كل شيء يبدأ صغيراً ثم يكبر ده الـ R بتكبر من في 1 لV6 إلا السادنس، أيه؟ سادنس بحرف الـ S الحزن يبدأ كبيرا ثم يصغر دي مهمة جدا لأن لو مسكت ورقة الـ ECG بتاع أي مريض ولقيت الـ R ما بتكبرش، يبقى ده يدل إن فيه سيريا سيريا سعى حاجة خطيرة مايوكارديا الـ damage يبقى لازم في كل عيام من V1 لV6 نلاقي الR بتكبر لو لقناها ما بتكبرش يبقى فيه serious damage طيب نيجي بعد كده نتكمل ونشوف clinical importance بتاعة الR أربعة برضو زي ما كان هنا في أربعة في هنا أربعة لو إن الQRS خدت وقت طويل يبقى معناها أن احنا ما مشيناش أك... يعني طويل يعنيه أكتر من 80 ميلي ساكن اكتر من 90 نعتبرها طويلة انما يعتد بالكبر يعني يبقى ذا تقيمة لو كانت اكتر من 120 ميلي ساكند يعني اكتر من 3 مربعات صغارين لو ممشناش على البركنجي وهذا يحدث لو البركنجي سيستم في قطع في باندل برانش بلوك او فاطرنا نمشي على الفنتريكولار ماصل بطيئة او من الاول في اكتوبيك فوكس بقرة خارجية في الفنتريكول طلعت كهرباء ماشي على الفنتريكولار ماصل يبقى في النتريكولر اكتوبيك فوكس او في العانين اللي عندهم هايبر كاليميا يعني زيادة في البوتاسيوم او عيام بياخد دوة بتاع اكتئاب مشهور جدا اسمه تراي سايكليك انتي دي بريسانت اوفردوز ده دو وخبت من تراي سايكليك بيبقى عندنا في هذه الحالة الكوار اس اكتر من 120 ميلي ساكت تاني حاجة ان الكوار اس يبقى شكلها بيزار بيزار يعني اطلخبطة ط علمتها الاجيال قلت ان المصار الطبيعي يعطي شكل طبيعي الشكل الطبيعي ده لو مشينا من المسار الطبيعي اللي هو الاي في باندل التو سيستم لكن لو ما عليه مسار غير طبيعي هيعطي شكل غير طبيعي بيزار يبقى لو برضه لو الباندل مقطوع لو البركنجي سيستم فيه قطع في احد الباندل او لو حته ماتت في عضله القلب وضمن اللي مات البركنجي سيستم مايوكارديال او في اكتوبيك فوكس بتماشي الكهرباء مش على البركنجي سيستيم على الفنتريكولر مصر العادية فتدي لو, لو, لو قدت اشهارة كهربائية مرة واحدة تدي فنتريكولر اكسترا سيستول يعني ضربة زيادة لو اشتغل بصورة منتظمة هتدي فنتريكولر تاكي كارديا طيب زي كيبر الكيو معناها ان الفنتريكل كيبر لو بقت يوجوالي تول طب انهي فنتريكل هو الأهم اللي بنعتاد بيه بتبقى يوجوالي تول في ليفت فنتريكولار انلارجمنت طب وامتى تبقى فيري لو لو حوالين القلب في ميه فالميه دي مانعه وصول الكهرباء يبقى بيريكارديال افيوجن اهي بيريكارديال افيوجن او انفيلتراتيف مايكاردال ديزيز انفيلتراتيف ديس شكل طب بننتقل للتي ويف بقى التي ويف الشيب بتاعها سلايتلي راوندد اند نوت سيميتريكا بص حتى اوعى ترسمها لي يعني بنص دايره كده تبقى انت فاهم يبقى هي اسيميتريكاال ميسميتريكاال او راوندد وبعدين قلنا الدايركشن بتاعها لان احنا بيبقى الا في الـ a v هتبقى انفرتد الوحيدة اللي ما بتبقاش انفرتد في الـ R اللي هي في الـ A-V-R اللي هي الـ R اوعى تنساه لأنه قلنا ما هي الـ R هي الفرس بوستيف ويف عشان كده حفزتها لأجال بطريقة سهلة الوحيدة اللي ما بتبقاش انفرتد في الـ a v هي الـ R ما فيش R لتحت لازم تبقى لفوق طيب ايه اهمية الـ T-Wave خد بالك بقى انا قلت لك خد بالك من مرضي الاسكيميا والإ بتبقى إنفيرتد لو العين عنده نقص في الدم اللي رايح للقلب مايكاردل إسكيميا إسكيميا إسك يعني نقص وإيميا يعني دم وبتبقى بيكت يعني طويلة في الأيرلي مايكاردل إمفاركشن وبعدين خد بالك بقى اللي جاية مهمة جدا ان لو البوتاسيوم زاد بتبقى بيكت بتعلى التي ويف البوتاسيوم أل بتبقى التي ويف فلات حفزتها لأجيال بطريقة سهلة جدا وجميلة خالص que la T-Wave representa la Repolarization que l'anheye Ayn es el posolación de Polarization y Repo-Po-Polarization, Popotassium que si el Potassium se hable de Polarization la T-Wave se hable de Repolarization que l'anheye Ayn es el polarization que فلو البوتاسيوم أين عالي يعني جائنت التي ويف تبقى بيكت عالية لو البوتاسيوم أين في الدم قليل كأنه قذب يبقى التي ويف تبقى فلات ننتقل لل يو ويف اليو ويف فقط نتكلم عن الكلينيكال امبورتانس إن لو بقيت very prominent يعني قلنا أكتر من ربع التي إيه ده معناه؟ معناه إما فيه نقص في البوتاسيوم أو زيادة في الكالسيوم وعيان عنده زياده في الهرمون الغدة الدرقيه تي 3 وتي 4 عنده هايبر ثايروديزم طيب وانفيرتد ركز فيها زي التي ويف انفيرتد امتى في الميكارديا اسكيميا لو في نقص في الدم اللي راح للقلب او لو اتقفل الليفت انتيرور ديسيندنج برانش من اللي هو يسموه اللاد وده اخطر فيسل اللاد بيسموه حتى لما بيتقفل ده ويدو ميكر صانع الأرامل يعني أخطر فيسل في الكرانر يتقفل اللاد يقوعه تنسوه لأنه الرجل لما يتقفل له اللاد هيموت مراته تبقى أرمالها فعش كده يسمون اللاد ده صانع الأرامل ده ويدو ميكر طيب يبا اتكلمنا على أربعة ويفس كل ويف في ستة نقاط ثلاثة مهمين عليهم 80% من المرة إتريبريزينتس إيه ومعين بنسجل الفولتج أجنس duration فنقول الوضع والدوريشن وثلاثة عليهم عشرين في المئة من نمرة الشيب والديريشن والتي ستتميزوا بها الكلينيكال امبورتاليس طيب عشان تأخذ الفول مارك بعد الويفرز لازم تقول نوتس ويحب النظام قوي ففيه 2 نوتس على الاتريا و نوتس على الفانديك 2 نوتس على الاتريا بسميهم الحاضر الغائب في كهربا حاضرة في القلب لكن مش متسجلة في الإي سي جي واخناها الإيتريال ري ليه كان نوت ريكوردد السبب الأساسي؟ لأنه وقع في نفس وقت الفنتريكولار دي بولاريزيشن لو قيوار اس فماسك باي فنتريكولار دي بولاريزيشن أو قيوار اس لكن للأوائل يوجد سبب آخر واحد قولي طب ما ساعات انت قلت لنا في 3-1 ريزيم يعني الاترا بيشتغل 3 مرات والفينتكل مرة ما في مرتين بيشتغل الاترا معهمش الفينتكل طب ليه ما بتسجلش الاترا ريبوليزيشن لانه قريدي هو ضعيف حتى لو الفينتكل ما بيشتغلش في مرتين اهم من غير فينتكل مرتين من غير فينتكل بيبقى اوفيري لو فولتج يبقى ما بتسجلش لسببين للأوائل لانه ماسك بدا كور اس وهو قريدي اوفيري لو فولتجس طيب ليه كهربه الاس انود والاي في نود والبركنجي سيستم ما بتتسجلش نوت ريكوردت لانه فيري سمول ماس اوف تيشو ما احنا مع الماس اوف تيشو دول بنسميهم الحاضر الغائب انه الايتر ريبولزيشن كهرباء الاس في نود والبركنجي ما بتتسجلش دي بولزيشن فين نيجي للفنتيكلز بقى عندي تو نودز قلنا واحده فيهم ان هعيدها ثاني إن الـ R هي الـ First Post-of-Wave R عمرها ما تبقى Inverted يبقى في الـ A-V-R الـ Wave اللي ما بتبقاش Inverted هي الـ R-Wave اللي إحنا اتفقنا هي الـ First Post-of-Wave وبعدين قلنا إن شكل QRS في الـ Chest أو Precordial Leads بتبتدي الـ R صغيرة وتكبر والـ S تبتدي كبيرة وتصغر أما قلنا كل شيء يبدأ صغيرا ثم يقبر اللي هو الار الا الفوجن السادنس يبدا كبيرا ثم يصغر وان فيليير اوف ذا ار تو جرو معناها ان في سيريس مايوكارديال ديزيز طيب نيجي النقطه الثانيه بتمثل ريبولارايزيشن فهي بتتسجل بوزيتيف يعني في نفس الدايركشن بتاع الار اللي هي بوزيتيف اللي بيمثل نفهم السؤال في النيرفند ماسل الديبولايزيشن بيتسجل اسيندنج ليم والريبولايزيشن بيتسجل ديسيندنج يعني مختلفين في الاتجاه لان هما مختلفين في الشحنه طب ليه نفس الكلام لا ينطبق في الهارت التي ريبولايزيشن عن شحنه الار اللي هي الديبولايزيشن فكان المفروض لو تطلع لفوق اللي هي الار التي تبقى لتحت فالاول نفهم السؤال ليه التي ويف بتتسجل ان ذا سيم دايركشن اوف ار الاجابه سهلة جدا الـ Deep Polarization مستعجلين عليه هو ده اللي بشغل هارد فربنا مشيه على البيركنجي سيستم السريع أربع متر في السانية اللي هو سؤالي مسكين مهم جداً بيبتدي من جوه من الـ Endocardium نحية الـ طيب بينما الـ مش مستعجلين عليه لأنه مانه لديه أي علاقة بالـ Mechanical هو لهو بيعمل الـ Stoster ولا الـ Deastore مانه لديه أي علاقة عليه فبيحصل على الـ Ventricular Mass العادية طب احنا الادام بيحصل على الفنتيكورمسل العادية يبقى بيعتمد على الميتابوليزم بتاع الفنتيكورمسل اللي هو بيبقى سايق جدا عند الاندوكارديام جوا لان جوا الفنتيكي اللي فيه بلود والبلود ده اكزيرس بريشر بيعمل ضغط فميقلل البلود سابلاي بتاع الاندوكارديام فالميتابوليزم هنا سايق بينما الميتابوليزم انها حد تانية كويس قوي فعشان كده بيبتدي من حتة اللي مش مضغوط عليها اللي هي من The Epica me للEndocardium وعليه يبقى Depolarization Repolarization ما اختلفوش بس في Charges واختلفو كمان في Direction والمثل بيقول نفي ناف إثبات هما لو كانوا مختلفين بس في challenges كان واحدة الفوء التانية لتاحت لكن هما مختلفين في Charges وفي Direction الواحد يقول لي هقول الكلام ده كله لا تصور هتقول جملة سهلة جدا ومعرفش ليه الطلبة حفظه بطريقة جميلة خالص هتقول ليه ليه T wave in the same direction of R هتقول لأن the first part to be depolarized في الهارت هو the last part to be repolarized وعلى فكرة والعكس صح the last part to be depolarized is the first part to be كده خلصنا الويفز وده سؤال نظري طويل قالص نيجل السيجمنتس والانترفلز ودي اسئله اقصر كثيرا نبتدي بالسيجمنتس احنا قلنا عندنا تو سيجمنتس عندنا ال بي ار سيجمنت باللون الاحمر وال اس سيجمنت باللون الاحمر اهم نقطه في سيجمنتس هبتدي بيها قبل ما مش الديوريشن ان هي إنما شكلها اللي هي لازم تبقى على الخط يسموها ايزو الكتريك بس هو دي يبقى الاهمية مش في مدتها مدتها بلاش اي قيمة المدة مهمة في الانتروفلس مش في السيجمينس السيجمينس اهم حاجة انهم يبقوا على الخط على البيزلاين بتاع الاي سي جي عندي البي ار والاستي هقارنوا محب النظام جدا في جادوال برضو ست نقاط زي الويش بس سهلين جدا هاخد اول نقطين متعلقين ببعض وبعدين الاربع نقاط التانية مع بعض حب النظام خالص فاول نقطين بنقسها منين لفين دي ساعة خالص ال-PR بنقسها من ال-end of P to the beginning of QRS complex طب واحد يقول لي طب ما كانوا سموها P-Q لأن أول حاجة في QRS complex هي Q ليه بيسموها P-R لأن في معظم ال ما بيتسجلش ال-Q بيتسجل ال-R فعش كده بيسموها P-R برغم أنها بال-beginning of P مش لل-beginning of R لل-beginning of QRS بس حيث أن ال ما بتتسجلش في معظم ال فاسموها PR طيب لطالب ذاك الميجورمينت يقول لي هي اهميتها ايه طيب خب بالك الخط الاحمر ده بيمثل الطايم ما بين الديبولاريزيشن في اي اللي هو البي ويف والديبولاريزيشن في فينتكي اللي هو QRS طيب الطايم ده خده خدته الكهربا هي بتنتقل من الاتريع الى الفينتكي الفاكر اللي خدت وقت طويل جدا في الـ AV node يبقى معظم الوقت ده ضاع في الـ في الـ AV node والمدة هنا ملهاش أي قيمة أنا بقولها بس لسبب تاني عشان تفيدنا في الـ interweb بتاخد من 6 من 100 إلى 12 من 100 من السكت بينما الـ ST segment هنا من اسمها بتتقاسم الـ end of S للـ beginning of T هنا واضحة وسهلة طب بتمثل إيه برضو بفكر بزكاء هي محصورة ما بين depolarization of ventricle اللي هو QRS complex والrepolarization of ventricle اللي هو T-wave طب ما تيجي نطبقها على action potential بتاع ventricle الأول أحب الطالب يفهم هو إيه الفرق بين الaction potential بين الكهرباء بتاعت الaction potential والكهرباء بتاعت ال ECG ما هم الأتنين كهرباء تصليم فضلا الaction potential ده كهربة سينجل كاردياك موسيل فايبر وان مايوسايت إنما الإي سي جي ليس كهربة فايبر واحدة ده محصلة الكهرباء بتاعت القلب يبقى الاثنين كهرباء الأكشن متنشى بتاع فايبر واحدة إنما بتاع القلب كله هو ده الإي سي جي أظن ناس كتير أول مرة تقبلها منه لكن طبعا التزام الواحد ف الاستي سيجمنت محصورة ما بين الديبولاريزيشن اللي هو الـQRS و الديبولاريزيشن اللي هو الـT يبقى ما اغطبق نفس كام على الـAction Potential فين الديبولاريزيشن اللي هو Phase 0 ده اللي هو قلنا الـAscending Limb يبقى ماشي مع QRS وفين الـRare Repolarization Rep اللي هو Phase 3 اللي هو الـDescending Limb طب يبقى إذا الاستي سيجمنت واحد من أهم الأسئلة في الـMSQ coincides with the plateau of Action Potential لو نفس الكلام طبقته على الاكشن بوتنشال الاتريا البلاتو هيجي فين بقى هيجي مع البي ار انترفل لان دي ما بين الديبولارزيشن اوف اتريا والري بوزيشن اتريال هو ماسك بس كامافودي هنا في QRS ار اس يبقى دي كونسايز مع البلاتو لو طبقتها على الاتريال اكشن بوتنشال اس كيال طيب نيجي الاربع نقاط اللي بعد كده المورفولوجي قلت في سيجمنتس بقولها ثاني عاوز اعلم ناس كويس مش مهم الديوريشن خالص مهم المورفولوجي شكلها مكانها انها تبقى الخط وتعالى افهمك هما ليه هما الاثنين ايزو تعالى ناخد الST سيجمنت بطريقه سهله جدا الST سيجمنت بتيجي بنهايه الQRS يعني بعد ما كل الفينتيكل يبقى دي بولرايز السبتوم الQ والR والبيز اوف ذا هارت كله دي بولرايز يعني الهارت الاوثر سيرفيس بتاعه كله نيجاتيف فلو احنا حطيني التوق إلكتروز قولنا بره على السكين والكهرباء بتوصلنا فتخيل معنا ده الجالفانوميتر دلوقتي بنهاية QRS كل الهارت دي بولارايز كل الفينتكل دي بولارايز كل الفينتكل بتاعه نيجاتف يبقى ده على نيجاتف وده على نيجاتف يبقى زي بعض يبقى ما فيش فارق جهد يبقى الني دي المتتحركش فتبقى على الخط فيسموها ايزو إلكتريك ايزو يعني متساوي للي ما يعرفش الكهرباء متساوية في الناحياتين الفرق بين كميتين متساويتين سفر يبقى ما فيش فرق جهد يبقى النيجر بتحركش تبقى عايزو إلكتريك طيب نيجي طب يبقى أهميتها إنها لاز تبقى عايزو إلكتريك يبقى الأهمية هنا قلنا مش في الوقت إمتى تطلع لفوق وإمتى تنزل لتحت في حالة الPR interval بتبقى elevated or depressed يعني ممكن تطلع وممكن تنزل لو العيان عنده ايتريال اسكيميا نقص في الدم اللي رايح للاذين او ايتريال انفاركشن وعلى فكره دي تبقى باد ساين كون الاسكيميا والانفاركشن حصل الاذينين الايترا يبقى دي استافري باد ساين طيب وامتى تبقى ديبرست البي في العيان اللي عنده التهاب في الغشاء التاموري المحوط للقلب اللي هو بيريكاردايتس طب نيجي للاي اس تي سيجمنت امتى تبقى elevated or depressed نفس الكلام لو حصل مايوكار ده الاسكيميا بس انا مش اترا بخد بالك الPR دي ريليتد للاتري اكتر انما الST دي ريليتد للفنتكل فعش كده بنقول مايوكار ده الاسكيميا or مايوكار ده الانفاكشن طب وامتى تبقى depressed لو العين عنده left ventricular hypertrophy او ديجوكسن دي دراج ديجوكسن دراج ديجوكسن ده اللي هو بيستخدمه في العنين اللي عندهم هارت فيلير ديجوكسن ده بيقوي انقباض القلب في العنين اللي عندهم هارت فيلير فممكن يعمل ديبريشن في الـ ST سيجمين طب وامتى الـ ST سيجمين تبقى في الـ Pericardites يبقى للأسكياء فقط الـ Pericardites بنشخصها زي في الـ ECG ان الـ PR تبقى نازلة والست سيجم بتبقى إليفيتد يبقى الصغيرة نازلة الـ PR والكبيرة الـ ST بتبقى إليفيتد آخر حاجة بقى ناخد ال إنترفال We have two إنترفال عندنا اللي هو ال PR إنترفال و QT إنترفال أهي هنا بقى في الانترفالز اللي هي عن سيجمنت مع ويف ما احنا قلنا في ويفز وفي سيجمنتس لما ناخد ويف مع سيجمنت يسموها انترفالز هنا في الانترفالز مهم جدا الديوريشن في السيجمنتس مش مهم الديوريشن مهم المورفولوجي اهم الحاجات في فهم الاي سي جي طب نيجي للمجر بنقيس البي ار انترفال منين ركز بقى معايا كويس قوي ان المجرمنتس هو اللي بيقول لي ريبرزنتس ايه البي ار to the beginning of QRS وبرده ما تسالنيش تاني ليه سموها PR مش, مش, PQ مش, PQ مش PQ عشان في معظم اللييدز ما فيش Q بيبقى في R بس يبقى اذا اللي زكي will of P يبقى ال معانا beginning of R او QRS بقى ال مش معانا يبقى بتمثل ايه نفكر يبقى هي عبارة عن بي ويف مع بي ار سيجمينط طب البي ويف قلنا دي بتمثل اهي اتريال دي بولاريزاشن طب والبي ار كان بتمثل وقت اللي خده الامبالس وده معظمه بيضيع فين في الاي في نود فاكر لما قلنا العقدة في العقدة الاي في نود هي عندها الاسلوي ستريتو كونداكشن طيب وعليه تعالوا نتفرج هنا بقى مهم الديوريشن النورمال كام احنا كنا قلنا 80 ملي سكند والبي كنا قلنا من بوينت 6 لبوينت بوينت 06 لبوينت يبقى لما ناخدهم مع بعض يبقى 0.12 0.20 من السكند على فكره في ما حدش هنا بيحب على الاطلاق يقولوها بالثكن بيحب يقولوا بالمللي سكند اللي هي المربعات فيبقى 120 مللي سكند الى 200 مللي سكند بلغه المربعات المربع 40 مللي سكند 120 يبقى ثلاث مربعات صغيرين الى يبقى الواحد ب مربعات صغيره طب امتى تطول وامتى تقصر يبقى وامتى امتى تقصر لو أهم حاجة بتضيع في الانتقال من الاترالي للفينتكل اللي هو فين؟ في الـ AVI نود يبقى لو فيه Atroventricular Block حاجة بتعوق انتقال الـ Impulse من الاترالي للفينتكل Atroventricular Block اللي هو Subferes Degree Heart Block أو احنا قلنا أن الـ P معانا والـ P تمثل Atrial Depolarization يبقى لو الاترالي حصل فيه enlargement كبر يبقى مدة الـ Depolarization بتاع الاترالي ستكبر اللي هي الـ P wave هتكبر وبالتالي الـ PR interval تطول إنما الأهم ما تقول ليش Atrial Enlargement أهم السبب Atrial Ventricular ثم Atrial Ventricular Block ثم Atrial Ventricular Block اللي هو الفرس دي هارت بلوك ثم Atrial Enlargement ثم كلام شحاتين أي حاجة تقول لها حصل Vigal Stimulation فيجاس بيبطأ كل حاجة فتاخد وقت أطول طب إمتى تأسر؟ نفكر بذكاء لو بدأ ما نبتدي من, من الاس انوت ابتديت من الاف انوت فطبعا هعدي على ال... من الاف انوت من الاف انوت بسرعة جدا يبقى أشهر حالة مرضية بتأثرها لو بدل ما بدأت بالـ S-Node بدأت بالـ A-V-Node يبقى الكهرباء تروح للفينتكا العطول اللي هو الـ A-V-Node أو حالة تانية مشهورة جدا في الطب اسمها Wolff-Parkinson-White-Syndrome إيه الـ S-Syndrome ده؟ ان العيام بالإضافة لإنه عنده a في سايد برانش برانش صغير بيفوت الإمبلس بسرعة من الايتريال من غير ما تتعطل في الايفينود فعشان كده تاخد وقت قليل فيحصل شورتنج اوف بي ار انترفال ودي حاجه خطيره هندرسها مع الكلينيكال هو ال وولف باركنسونيان وايت سيندروم اللي العيان عنده برانش صغير بيفوت الامبلس من غير ما تعدي في الايفينود طيب وامتى تقصر لو عملت كلام شحاتين سمبثاتيك ستيميليشن اللي كان بيستمليه كل حاجه مما فيها الكوندكشن يخلي الكوندكشن سريع فاخد في وقت اقل طب نيجي بقى وباليك بقى, بقى دي مهمه جدا بالاسهم البيجنينج اوف كيو هنا rs من الكيو الى مش البيجنينج اوف تي الاند اوف تي يبقى من البيجنينج اوف كيو حتى انا عاملها لك بلون اصفر هنا beginning تو بيجنينج هنا بيجنينج تو اند وعليه يبقى الكيو ار اس معانا كومبلكس والتي ويف معانا يبقى خلاص تفهمت بتمثل ايه بقى الانترفال دي الكيو بيمثل فينتريكول ري والتيب يمثل ventricular replorization يبقى الانتريبال دي بتمثل ال ال ventricular deplorization and ventricular replorization يعني بتمثل كهربة الفنتكل فيسموها ventricular electrical systole لان كهربة الفنتكل الديوري بتحدث فترة L systole طب المدة بتاعتها كان بقى من 0.2 0.4 يعني 200 إلى 400 ميلي ساكن يعني خب بالك دي كانت من 120 ل 200 ميلي ساكن 120 ل 200 هنا نكملها بقى 200 لربعمية 120 ل 200 هنا 200 لربعمية عشان تحفظها بطريقة سهلة 120 ل 200, 200 لربعمية طب امتى تقصر وامتى تطول لو الهارت تسرع هتقصر هاخده الدقاء لو الهارت تبطأ هتاخده الدقاء طويل بس ده كلام مروش اي قيمة على اين هي بتقصر كمان في السيفير دي في الكالسين انما اهم حاجة النهاردة فيش حد في الدنيا باهتم بحاجة اسمها Qt Interval في حاجة اسمها QtC اللي هي Corrected Qt Interval يعني إيه Corrected Qt Interval بيسموا مدة Qt على الجزر التربيعي بتاع مدة ال-PR يبقى ال Interval Duration بتاعتها Divided by Root, الجزر التربيعي بتاع ال-PR هي دي اللي مهمة جدا في الطب دلوقتي. يبقى ال-Qt ما بقتش مهمة في الطب وما المين اللي مهم؟ كيو تي اختصار ايه كوريكتد يعني معدلينها مصلحينها كوريكتد كيو تي بنعملها ازاي بنقسم الكيو على السكوير روت بتاع البي ار تمام خب بالك بقى دي لو طولت تبقى مصيبة يبقى ريسك فاكتور فور صادن ديث ان ممكن يحصل صادن ديث او ممكن يحصل حاجة خطيرة جدا فنتريكولار تاكي اريذميا لخبطة في ضربات الفنتيكل اخو بالك احنا الاريذمية اللي هي لخبطة ايقاع الفنتيكل اهم مميب مرة من الاتريا يعني لما تسأل عني يقولك عندي اريذمية لخبطة في ضربات القلب تسأله سؤال واحد محدد وتحددها في الاس جي هل شخصوك فنتيكلر ولا سوبرا فنتيكلر سوبرا فنتيكلر لو لخبطة في الاتريا اقل قيمة بكثير فنتيكلر خطيرة يبقى الكوريكتد كيو تي انتريفال الواس الكيو تي سموها دي خطيره جدا لو بقى برونجت لان ده معناها ريسك فاكتور العيان يموت او انه يحصل له في بريسم وهذا ياخذ الجينيتيكال يعني ممكن حاجه وراثيه او مع ميديكيشن زي مثلا الميديكيشن اللي بيدوها الانتي سايكوتيك اللي عندهم امراض نفسية عارف الحل ايميديتلي كل عام بياخذ يعني السايكايتريك دراغز دي بتاعت سايكايتري ويلاقوا طول عنده الكيو سي اللي هو الكوريكت الكو تي بيوقفوا الدواء ده فورا نغيروه لأنها حالة خطيرة جدا وقلنا بتأسر لو فيه سيفير هايبوكالسيمي يبقى يبقى شرحنا الاي سي جي في اربعة ويفز في جدول من ستة نقاط تلاتة وتلاتة تو سيجمينتز شرحناهم في ستة نقاط برضو وبعدين تو انتربالز شرحناهم في جدول من خمس نقاط بحب الجداول قوي كل حاجة متعلقة ببعض الميجرمنت بيقول لي هي represents A وبعد النورمل قلنا المهمة duration فإمتى تطول وإمتى تأسر يبقى ميجرمنت والنورمل وإمتى تطول وإمتى تأسر أشكركم على حسن متابعتكم وأسأل الله لجميعكم التوفيق وإلى أن نلتقي مجدداً مع محاضرة جديدة أستودعكم الله شكراً